وإن الله خافت من بالها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشحر وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كافر ولن تستطعوا أن تعجلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيم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 في الارض وكان الله غنيا حميدا غني لله ما في السماوات وما في الارض وكفى بالله وكيلا ايا شاهر ذهركم ايمن الناس وياتي باخرين وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فهم الله ثواب